بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير بضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تسلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضلون ما عند الله خير من اللهب ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم